على موقع مارغانو ما بقتش مدي لحد امان من من اعز الناس بتخان جدع انت لفتلي شفت العذاب أشكال والوان عايزك اول يوسف ما بقتش مدي لحد ما ما منعز الناس بقى جدعت تلفيت لحياتي ضربت صحابي جايه لي في الرب مش هاتعلى انسان في الكون وحارب اللي كانوا قوات سني سلاح يا على انت الحار على شججت الواحد قبرو لو لي حق انا اخدو بس اما افعل رجل وكو لو اتو في ياتي ام اتنو بعد اما كنت معاكو عالمو امي الخيانة هيكون اعداء افعل معاكم في مدنعات علشان تكون عبر الهيلكم انا مشتري لكو سلح مخصو جاين في نكش عليكو اجوم نستني كنت جيبو اخيركو احمد يا <تصفيق> الوحش قد شد الدبابه علم عليكم بالسحابه من امتى حد من بابا على ارض مخلوق حد اللي اتحبست لاجله ونسيوني واحد منهه وتحولوا لعدا ليا اول ما شافوا ربي كرمني انت عام في يوم خاص بني سميلي تطلع ملياسي يبقى العقب بند أساسي لازم اللي يغلطي تحاسي اللي مستخب بخلار صهوبان ده أنا شفت جوه عنه كحدان انسوا الني تندلقوا أمان والله خسارتكم Zeyla, على نفسك Zeyla, Zeyla, Zeyla, Zeyla. Gizli, Zeyla, Zeyla, Zeyla, Zeyla, Zeyla, Zeyla. Ya ben, enten ma baigit, zeyla, Zeyla, Zeyla, Zeyla. Ayo, elkelam kan ala ikhlaar. Lakin, ya kia, deluakti, قابت حاربنا عشان يرشل فأخذ الطمع ودك على فين خلت تصير تغلى زمايلة انضبوا من جواك سلا علشان يا صاحبك الكسلا فكك من اللي ملمسلا فتح وشوف منكك شايلة واحترامي لللم قوي انا لو ضقرتك هلعب سندل وتعلا ما لو انت مشت باب نفسه شفلك كفا نوت في النفسه اسمع بقلي بقول هولا كذا مرة قولك تلشاني اصلت تا مش حمل الناني رجلك تجيبك هنا تاني فانا من الاخر هقطع هالا خد عاوز تتصير اقصد يا عمه تتخير ما تحكاش وتجي تعير استحمل اللي هيدلا مات كلابه جوه وبره سلده المجلش ولا مره مزهوت مشارب سبحاني قدشه الاساس على اي اساس على سكهات قيله جدا ان ما بتضرب بالآله قلنا المسيطره علي ديتو ممنع اصاده يا لبفيتو محرف يا لامحمد ديتو ما في اي حد بيملع ديتو اسمع الوزير الحنية وزع لأسد الضغطة ومال كتير رواق اذا ذا المجال و سطور دما وحشت عندي وسيم وشال كل بلد شبح الكليبات مواضيع معروفه تردا اخبار بصراحه مضرشه قدرنا محمود يحيى الدوبنده وحاتم قاتل في مشاوه